بسم الله الرحمن الرحيم حامل تنزيلهم من الرحمن الرحيم كتابا دخلت آيات قرآنا عرب ربكا من معنمان بكيرا ونذيرا سأعرض أسفرهم فهم لا نسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتهم مما سدعونا إليه وفي آذاننا وقروا ومن بيننا وبينك حجابا. ʿāmal inna lā ʿāmil قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إذا ألما إلهكم إله واحد فاستطيبوا إليه, إليه واستغفروا هو ويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يحتون الزكاة وهم بالفاخرة هم كافرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجروا للمنون قُلْ أَيُّ مَثَلٍ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ ۖ أَأَن تُخْرِجُوا مِنَ الْأَرْضِ حَيًّا أَمْ تَعْمَلُوا تِجَارَةً فَتُكَاسِبُوا ۚ بَلْ لَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَن يَشَاءُ ۗ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ bis salaim taw salaim salaim wal yqam an taqala lana faqala lana wal amr biha fa فقضوه من سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء كلها بمصابح وحفظا لأنك تقدير العزيز العليم فضلا من درسهم صاعفة مثل صاعفة عاد وتمون إذ جاء أصلم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا اذا صبر لنا الله قالوا لا شاء ربنا لو ظلمنا اشه لانزلنا نارك فجئنا بما ارسلتم به شه الناس ثم ادوا فاستكبروا فينا من شذ من قومه ولم يروا من الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وتانوا بآيات ما يجحدون فأرسلنا من يموحا سبخنا في أيام محسا لنبيقهم على بلخه في الحياة الضمية والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وعنى قلوب فهديناهم فهديناهم جزءا بحج العنار من قنا فأخذت من صاعقة العنار المولدنا كانوا يفسدون وكانوا يشأدون ويوم يحسن عداء الله من النار بهم يزعون حتى إلى ما جاءوا ما شهد Wa fau la de de se ya wa lu te lo gore ma cha so a la la Kanu ça nem la meri a ta kom laṣ onuhen ko som wabarlah o la e so Wa ولا هم لن تنل الله ولا كثيرا مما تعملون ولا لكم لن نصل لكم ما ادريكم ارجاكم ارجاكم ذاقتم من الخاسرين فايقروا النار مجوا لهم وان يستعبوا وان يستعبوا كما هم wa qayyaman lahum thumma bazayyun lahum bazayyun lahum la yu'iridii aydihim wa ma khalfum wa hasa walayihil kawniyun man fi yubdil fal khanasu ramil min lil lil قال الذين كفروا ما تسمعون هذا القرآن والمعصيه لعلكم تغلبون فلا نذيكا من نذين كفروا عمالا شديدا ولنبزينا هم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله إنا ردهم فيما دار الخلف lam في <تصفيق> adawl qulbi la zand bina shalu bina ya وقال الذين كفروا ربنا املئنا الردين اضللنا ارهن الذين اضللنا من اشين ومن سن جعلنا ما سحنا غدانا نجعل من ان يكون الذين قالوا ربنا الله ثم استفاموا تسنسل عليهم مذل ان لا ولا تحبلوا وانشروا الجنه وانشروا الجنه التي كل صعود نحن اولى في الحياه في الدنيا وفي الاخره ولكم فيما في ما بعد الدين فوتكم ولكم ما تداعون مجلهم من الله من يحسن قولهم إن دعونا الله على الصالحات وعنوا طالحا وطالعين من نبيل المسلمين ولا تسهم حسنك والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا اليدي بينك وبينه عزيز كأنه ولن ينحمين وما يلقى عمى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان مزر نزر فاسعر بالله فاسعر بالله إنه مهود والسميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والطمر لا تسدون الشمس ولا للقمر واسعون لله والسنو لله الذي خلقه إن كنتم إياه تعبوا يَسْتَخَفُّونَ الَّذِينَ إِنْ دَمْدَمَتْ بِهِمْ تِلْذُونَهَا يُصْدِقُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ لَتَمُرُّ مِنَ الْمَسَاجِدِ مُصَلًّى فَإِذَا انْتَهَيْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ما أهزت وربت إن الذي أحياها لمحض الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين ينحدون في آياتنا لا يخضعون علينا فمن ينقى في النار خير من نأتي لَا <camina> يَعْمَلُونَ شَيْئًا إِلَّا نُعْمِلُ لَهُمَا مَا يَفْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّشْرِ لَن نُفْلِحَنَّ أَهْلَكُهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَبَارَكَ ما يقال لك إلا قد قيل من رسل من صمنه إن رب سندوا مغفرة ولا عقاب همين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا قصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للنبي آمنوا هدى وكفاء والذين لا يقللون في آذانهم وقروا وهو عليهم عماك أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلت فيه ولو لا سلمة سبقت من ربك نقض يدي لهم وإنهم لفي شك منهم مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها, فعليها وما ربك بظلام للعبيد إِلَىٰ إِلَيْهِ يُرْجَعُ وما وَمَا ذَٰلِكَ خُلُقٌ سُبْعٌ مِنْ سب أَسْمَائِهَا وَمَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَوْمَ يُنَادِ إِلَّا مَن شَرَكَاءُ إِلَّا النَّاسُ قَالُوا إِلَّا النَّاسَ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَلَّ عَنْهُمْ لَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قبل لا يكمن انسان لدعاء الخير وان الشر غير يئس قنوط ولئن لدناه رحمة منا من بعد ضلال امشت لا يقولن ذلك لا يقولن لنا ذاذي وما أمن الساعة قائما ولا نؤذيا إلى ربي إن لي عندهُل حسنا فسنلذ الذين كفروا بنا علم ولا من عذاب علينا وإلى أن علم على الإنسان رضوان بكنده وإما مسا وشرب بدود عين عليهم قل رايتكم كان لمن يرد الله ثم تضل فند من أضل ممن هو في شقاق بعيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنقصهم حسايا فبين لهم أنه الحق أولم يسحب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريف من طائرة دين ألا إنه بكل شيء محيط